السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام عليكم حيكوننا توقفنا في اللقاء السابق عند شيء أشار إليه فضلت الشيخ أن معظم العراق وعدم الوفاق في البيوتات المسلمة لجهل كثير من الرجال والنساء الأزواج بمفهوم المدراء ومسألة إنه الصراحة إن أنا أقول لله أعور أنت في وشه هنستكمل حديثنا مع فضلة الشيخ ومازلنا في إطار حسن الخلق مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم عليه والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كنت آه أقول ان المدارة من قبة حسن الخلق ليه قلت إنهم قبة حسن الخلق؟ لأن أقل الناس هو الذي يحسنها. لذلك يعني تستطيع أن تفرق بين الذي يحسن المدارة من الذي لا يحسنها عند المحك في الغضب. يعني ممكن إنسان تلي هادي جدا حسن الخلق جدا. وتفضل سنين طويلة تعتقد أنه نعم. رجل ممتاز نعم. في حسن الخلق ما فيش محك عملي فيش محك أول ما يجي أول محك تستنكر هذا الرجل وتقول هذا إنسان مختلف عن الإنسان الذي كنت أعرفه قبل تلك نعم. ده يعني يشبه قول الشاعر لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي البخور أنت ما تعرفش ريحته إلا ما تولع فيه نعم no. أدي معنى البيت لولا اشتعالوا النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب العرف رائحة, رائحة, رائحة العود ما كان يعرف طيب عرف العودي فأي ابن آدم عايز تعرف إلى أي درجات من الخلق هو مو كتستفزه في بعض الناس كلما يعني استفززته لا يزيد إلا حلما، وكان رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أندى العالمين لا تزيد جهالة الجاهل عليه إلا حلما منه عليه عليه الصلاة والسلام فنعيز أقول الـ الـ الـ المرأة بطبيعتها أرجع إلى مدارات المرأة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمدارتها ليه لأن المرأة رقيقة آآ آآ والرقيق ده النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير القارورة أرق الزجاج نعم. اللي لو نفخته كسر اللي هي زي البسكوت <تصفيق> <تصفيق> ده, ده مهمة جداً من البسكوتة دي الحقيقة لأنه كثير من الناس آآ يعني آآ لما ترت حضرتك في هذه الحلقة بعض الناس طبعاً ما يعرفش حتى قصة البسكوتة دي أساساً إيها إيه نعم نعم لا يا طبعاً مش عيد طبعاً الكلام لكن طبعًا. عايز أقول أغلب النساء عندهم حساسية بالغة نعم وعندهم سوء ظن في تلقي الكلام يعني وزيك الله سبحانه وتعالى يعني جعل العصمة بيد الرجل لأن لو جعله بيد المرأة لكنا الرجال جميعا طوالق يعني. يعني أنت تتحكم فيها. على طفل طوالق كانوا كالنساء الرجال كلهم يكونوا مطلقين يعني. ليلك لكن الرجل عشان ممكن يعني يحسن حتى ربنا سبحانه وتعالى في باب الجدل قال أو من ينشق في الحليتي أو في الخصام غير مبين نعم. اللي هو النساء يعني. تذكرك فهو اللي المرأة هي التي تحتاج إلى أن تدار. أقل من الرجل وقت عشان كده المرأة العاقلة لما تيجي تختار لما يجي يدخل لها رجل تبحث عن شخصية بخلاف الرجل إذا أراد أن يخطب يبحث عن شخص الفارق طبعا الرجل يبحث عن شخص بعينه لأن الرجل يحب المرأة لجمالها فبيدور على الجمال مم. وقد يتغاضى عن كثير من الصفات الجوهرية في سبيلها. هذا إنها جميلة في سبيل أنها جميلة أحضرك المرأة العاقلة لا يعنيها جمال الرجل إنما تبحث عن شخصية صفات آدل الفرق. مم. الرجل يبحث عن شخص والمرأة تبحث عن شخصية تبحث عن شخصية نعم فالشخصية دي اللي هي مجموعة من الصفات أنت قد ترى مثلاً قد تكون في امرأة جميلة ومنجوزة رجل أخشم وأسمر نعم ووشه محببوا وحالته حاله الكمل أنت نفسك تقول لا إيه اللي جمع هذه على قصد في عينيها دي علشان تترد رجله تمام وتلاقيها كثيرة الحب والعشق لهذا الرجل وأبى الرجل عندها والضبط كده ليه لأنها وجدت شخصية نعم وجدت صفات في نعم هذا الرجل فعشان كده الرجل لما أعطاه الله عز وجل من الصفات ينبغي أن يحتوي المرأة ويداريها لا يظهر بوضه إياها ولا كراهيته إياها وذلك شرع له أن يكذب عليها نعم تي أجمل وحدة عشان لكن نهى العلماء أن يكذب عليها في العرض فيه في العرض العرض العرب. الشيء المادي نعم مثلا ما يقول لاش مثلا اديني الدهب بتاعك عشان نعمل مشروع والمشروع ده هيكسب و هو يطير بي. <تصفيق> لا. لا لندي حقوق هو رح يجوز عليها بي مثلا <تصفيق> لندي حقوق <تصفيق> لا. لا يحل له اطلاقا أن يكذب عليها في شيء كهذا <تصفيق> لا. لأن يكذب عليها فيما لا يعني يلزمه من العرض يعني <تصفيق> كالمحبة القلبية والآخرين <تصفيق> فنعيز أقول أرجع وأقول أن المدارة قلب لا بد أن يفعل مرة أخرى ليس مع المرأة وحدها ولكن يفعل مع كل الناس. نعم. في واحد أنت تداري لإن عنده شر ممكن ينقلب عليك ده أنت تحتاج أن تداري كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري أول من يداري عبد الله بن واب بن سلول وهو رأس النفاق داراه مع أنه غير محتاج أن يداري أحدا. عليه الصلاة والسلام. لي نعم. جلالتي عليه الصلاة والسلام. نعم. واللي كان يخلفه يدخل النار. نعم. على طول. إنما إحنا مع المنشي طبعا هذا ال هذه الميزان. فنأرجع وأقول أن حسن الخلق هو صرة الفضاء لجميعاً. لما نراقب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامة نجد أن أعدائه شهدوا له قبل أوليائه. نعم. قبل الذين تولوا. فيما يتعلق. بحسن الخلق في جميع الأحوال يا كل أحواله في الغضب والرضا نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما كان يجور أبدا نعم. إنما يتغير وجهه وقد يعاقب المسلم بما لا يعاقب به الجاهل نعم. يعني الأقربين كان يعاقبهم ساعة أشد كان يعاملهم أحيانا بالشدة أكثر مما يعامل No. الأبعدين no. لي لأن القريب ده المفروض إنه أخذ من خلوقه ووأقتبس no. يعني لما أتى عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر آ... لا يعني أضبط بالصحابي الضبط أظن عبد الله بن عمر بن عاص وعليه حلة حمراء no. لما رأه أعرض عنه عبد الله بن عمر أعرض عنه no. فعبد الله بن عمر فهمها أمر رايح البيت خالي على الحمراء وكانوا بيخبزوا فأمر مئهلهم في الفرن نعم. وغير يعني القميص وآت النبي صلى الله عليه وسلم فألو يعني أين يعني أين ذهب الثوب أو الكلام قال سجّد بيت النور رما في الفرن صلى الله عليه فقال إنه لا بأس به للنساء نعم. أنا لما آخذ المشهد ده وأروح لمشهد آخر يرويه خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه قعود جمل صغير يعني نعم. من مع رجل أعراب قال بعني هذا القعود قال له بكم قال له بكذل وجاء رجل آخر لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وقال له قملك ده جميل تبيعه بكم زود عليك, زود عليك نعم. تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم فقال يا أعرابي أولا تبعني الجمل قال ما بعتك شيئا ده كفر على طول نعم يعني هذا الفعل كفر ما بنقولش ان العربي كافر ليه لان في هناك فرق بين ان يتكلم العبد بكلمه كفر نعم. ولا يكفر نعم ليه, ليه ليه انت عارف الحكم بتكفير المعين نعم. له شروط يعني نعم. لكن ممكن اذا يفعل فعل الكفر وكلمه الكفر او فعلت الكفر كما أنه يتكلم بكلمه الكفر ولا يكفر نعم. قال ما بعتك شيئا قال بل يا عرب بل بعتني قال ما بعتك شيئا ثم قال هلم مشهدا يشهد أنني بعتك طبعاً كل الصحابة كانوا يلذون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن الرسول يقولون العربي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقاً أوه. تمام؟ ومش أدرين يشهدوا ليه يخشى الواحد منهم لو شاهدت أن ينزل فيه قرآن يقول له هل كنت حاضر هو أن لحد ما انبرأ خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أشهد أنك بعته الجمل قال بما؟ قال بتصديقك فجعل شهاداته بشهادة رجلي وأنس بن مالك يعني ترجم هذا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره نعم قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل, يسأل ونحن نسمع نعم طب لماذا نهاهم علشان كانوا يشققوا المسائل وممكن يسأل مسألة ما فيش حد محتاج له نعم. ينزل فاع حكم وكنا معافين بالضبط. والكلام ده نعم. إنما الرجل العاخل <تصفيق> إذا جاء من البادية ما كان يسرب عليه ولا يلومه كما <تصفيق> يلوم الأقربين رسول عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بأصحابه كان له خلق معهم وفيما تعلق بالأعراب كان له خلق معهم نعم لأننا لا أستطيع أن أعامل الناس كلهم no. معاملة واحدة no. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى, بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى طب ده بيقودنا يا شيخنا برضو للنقطة بحاجة بنأكد عليها أنه مسألة حسن الخلق في جميع الأحوال مهمة يعني احنا أحيانا الإنسان وزوجته بتعامله بما يرضيه وشاف الأمور طيبة خلاص خلقه طيب معاها انبدت منها هفوة عملت حاجة يبدو سوء الخلق يظهر في هذه اللحظة إذن المحك العملي مهم جداً في الحكم على حسن أخلاق الرجاء ويمكن أكثر شيء في المحك العملي لمسألة حسن الخلق يمكن كل حد بتتكلم معي في من مسألة التبسم حاجة ألسق أو التجربة العملية في مسألة حسن الخلق إزاي حدا كنت بتشوف مسألة تبسم النبي ودرجات تبسم النبي مع أصحابه ومع زوجاته ومع الأطفال ومع أعدائه ومع مخالفين ومع الموافقين عليه الصلاة والسلام هو الحقيقة التبسم هو الترجمة العملية أقرب شيء للترجمة العملية لحسن الخلق البسمة في كثير من الناس بيتصور أنه انتبسم وتساهل أنتذبح حشمته، فيوم يتخذ العبوس جنة حتى يحتمي بها في سبيل أن تظل حشمته كما هي، وبيستدلوا ب يعني حكايات لبعض العلماء والسلف نعم والسلف إنه ما كان يتبسم قط أو يقول لك ما كان يرفع رأسه إلى قط أو ما رأيته ضحican قط أنا قرأت هذا كثيراً في تراجم علماء أفاضل وأجلاء والآخرين وأجد بعض يعني أهل العلم وطلبة العلم يدندنون على هذا في مجالسهم ويترجمون ترجمة عملية بأنه لا يضحك ولا يتبسم واخد مسألة جد لا أنا عايز أقول ويقول إن ده مذهب السلف كان السلف يفعلون كذا وكذا لا لا يكون الشيء مذهبا للسلف حتى يتواتر الناس على فعله نعم. ده اللقدر أقول إنه مذهب للسلف لكن ما قدرش أقول على خصلة فعلها فاضل أو اثنين أو ثلاثة إن ده مذهب السلف إن أنا أعممها على الناس يعني لا أستطيع أن أقول هو مذهب السلف نعم لأن هذا العالم قد يكون هذا هو الذي يصلحه هو يعلم بينه وبين نفسه أن العبوس يمنعه من أن, إن, إن يفقد حشمته يفقد حشمته نعم فيقوم يتخذ العبوس جنة يحترز بها دي حاجة رجل عنده مرض معين عيب معين بدريب الخصلة دي مش لازم تكون هذه الخصلة هي الخصلة السديدة نعم. لا أنا لو حبيت أن أنا يعني أتأسى كما قال المتنبي ومن أراد البحر استقل السواقية أنا أسوتي الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنه لما تلقوا هذا عن الناس النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه الصلاة كان من أكثر الناس تبسما كما قال عبد الله بن الحارث بن جز كان أكثر الناس تبسيون وما لقيته قط إلا متبسما وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراني إلا يتبسم صلى الله عليه وسلم علي الصلاة والسلام إحنا عندنا السرور أو التبسم والضحك وكل ده درجات ثلاث درجات أول درجة تبسم. ثاني درجة الضحك ثالث درجة القهقه نعم النبي عليه الصلاه والسلام عمل الدرجه الاولى والثانيه لكن الثالثه ما عملهاش عليه <تصفيق> الصلاه قالت عائشة رضي الله عنها صحيح بس ما ضحك ولكنه لم يقهقه لم يقهقه في حياته فقات ابدا ده ده مش مش هقول لك لم يقهقه لا ده لم تظهر لهواته يعني عائشة رضي الله عنها كما بالصحيحين تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا تظهر لهواته قط اللهاه اللي هو اللحم بتاع سقف الحنك من الداخل نعم من ناحية لسان مزمار بتاخد لك ازاي عند الحلق يعني نعم معناها انه ما يفتحش خالص صحيح. وهو بيضحك نعم. انما اقصى ما يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك بوحك. اللي يتساوي عند الاخرين القهقه الى درجة البكاء ايوه يعني في ناس بيضحكوا إذا رقت يبكي من أوه. كتر البكاء، وفي واحد بيضحك رقت إنه يقع على أفاه من كثرة الضحك كما كان يحدث لبعض الخلفاء من من من بن العباس. نعم. اقصى ضحكه أن تظهر أضراصه اللي هي النواجذ. يلاكي. حتى, حتى بدت نواجذ. أنا حاولت أجمع في جزء ليه ظهور نواجذه صلى الله عليه وسلم. كم مرة ظهرت نواجذه اللي هي المواقف اللي ممكن تقول أنها يعني تثير الضحك إلى أبعد حد واخدرك زي لكن هتلاقي حشمة ضحكه عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه. هتلاقي كمان حشمة الموقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام من المواقف اللي هي بدت نواجذه فيها حديثه أبي هريرب الصحيحين لما الأعرابي وقع على برأتي في النهار رمضان، فجاء فقال إني فعلت كذا وكذا فقال له صم شهرين قال لا أستطيع قال أطعم أتكرقى. ستين مسكينا قال لا أستطيع تمام؟ الأول أعتقرق قال, قال لا أستطيع صم ستين قال لا أستطيع أطعم ستين مسكينا قال لا أستطيع فضل الرجل جالس ما ملو... فيش حل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هو إيه مكتل من جاء من ثمر وكذا وخذ قال له خذها فتصدق بها قال على أفقر الله ما بين لبيتها أفقر مني على أفقر مني أصدق تمام قال أبو هرير فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجيزه وقال خذه فأطعمه أهلك وخذ ذلك من الأشياء برضو التي بدت نواجيزه عليه الصلاة والسلام فيها حديث مسعود رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لا آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يعني في النار يعني ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من النار وقال ادخل الجنة فدخل فخيل إليها أنها ملأة زحمة مش لئة مكان فقال ربي وجدتها ملأة قال ادخل الجنة دخل قال له وجدتها ملأة ثلاث مرة بالمرة الثالثة قال أدخل الجنة ولك عشر أمثالها عشر أمثال الدنيا قال فالتفت الرجل وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين يقول المسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وقال أما إني لا استهزئ بك ولكني على ما أشاء قاتر صلى الله عليه وسلم إيه؟ فهو يعني عايزة أكثر حياتي كانت تبسماً جابري بن سامرة كما صحيح مسلم كان يقول كنا نذكر أشياء في الجاهلية فنضحك والنبي يتبسم أي صلى يعني يتحاطر عن الضحك الصحابة ممكن أن يكون بقاقها لكنه كان يتبسم من حسن خلقه أنه كان يشاركهم هذا مش أنه تجهم مع أنه ممكن يكونوا يعني بيتكلموا في حاجات برضو يعني ما مما كان في الجاهلية نعم. لا لا في شريعة ولا في خطام ولا في زمام ولا في الكلام ده ويتبسم عليه صلى والسلام عليه كان يتبسم في بعض المواقف الحرجة اللي اللي, اللي احنا ممكن نتحرض منها وربما يعني يعني تأتي فرصة واذكر موقفا مثلا من هذه المواقف المحرجة حا يمكن مسألة التبسم النبي صلى الله عليه وسلم والتجربة العملية والمحك المهم جدا في حياتنا كنا بنشوف النبي حتى حين يغلظ له بعض مخالفيه في القول والفعل كان لا يزيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما حنتوقف عند هذا القدر ونكمل حديثنا في لقاء مقبل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق وصلى الله وسلم وبارك على مصطفى والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته